فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ تَذْمِيرًا وَقَوْمًا نُوحِ إلَّا مَا كَذَبُوا رُسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ وَدَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا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 والذين يقولون رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إن عذابها كان غَرَامًا إنها ساءت مُسْتَقَرًّا ومقاما والذين إذا أَنْعَمْنَا